في زمن تزايدت فيه العولمة، وتقاربت فيه الشعوب، أصبحت تسامح والتعايش بين الثقافات ضرورة لا غنى عنها، وليس فقط قيمة أخلاقية محمودة. إن العالم اليوم يشاهد تزايداً في التنقل والهجرة، وتوسعاً في التواصل بين الشعوب، وذلك أدى إلى تجاور أشخاص من خلفيات دينية، ولغوية وثقافية مختلفة في المكان نفسه في هذا السياق يصبح التسامح جسراً للتفاهم والوئام وأساساً لبناء مجتمع يقدر التنوع ويرى فيه قوة لا ضعفة فالشخص المتسامح هو الذي يحترم غيره ولا يفرل عليه معتقداته أو أساليب حياته بل يؤمن بأن لكل إنسان الحق في اختيار طريقي ما دام لا يؤذي غيره ولا يعني التسامح التنازل عن الهوية أو القناعات بل هو إدراك لأن العالم واسع وأن الحقائق قد تكون نسبية في بعض الأمور وأن الحياة تصبح أجمل عندما نتعاون ونتعايش لا عندما نتنازع ونتصادم أما التعايش فهو مرحلة متقدمة من التسامح إذ يتعلق بالقدلة على العيش مع الآخر وتقدير اختلافه والمساهمة معه في بناء مجتمع مشترك والتعايش يساهم في تقوية النسيج الاجتماعي ويعزز من السلم الأهلي ويقلل من الصراعات والعنف القائم على الجهل والتعصب وفي العديد من الدول تجد أن نجاحها في التقدم والتنمية كان مبنياً على قيمة التعايش فالدولة التي تحتضن فيها مختلف الثقافات وتوفر فرصاً متساوية للجميع تجد أنها تجني ثمارا كبيرة في الابتكار والإنتاج والسلام الاجتماعي والتربية على التسامح والتحكم